وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ يَعْرُفُ فِي كُلِّ وَالَّذِي o <gülüyor>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 رفعت رفع السماء في عمد ترون قمر <تصفيق> كل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم الله الذي رفع السماء الشمس والقمر كل multim Yapay'da وفي الأرض صطع متجاور بعضها على بعض وفي الأرض ططع متجام نفضل بعض على بعض في الأكرم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وَإِنْ تَجْعَلْ بِصَاحِبٍ قُلُوبٌ أَيْذَا كُنَّا ترى the تحجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من وَإِذْ نَرَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ كل قوم هاد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعامل ولكل قوم هاد Yağ早 Günüm if then دور محاد لهدى الحق له الحق Vallahi ne وما دعاء الكافرين إلا في <تصفيق> له توري الحق والله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها إلى <تصفيق> نبو جعلوا لله شركاء خلق كخلقه فتشابه الخلق على جن قل الله خالقكم لشيء وهو الواحد القهار ودك الله